أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأات الزكاة وأقام الصلاة وأات الزكاة ولم يخش إلا الله فعساء أولئك أي يكونوا من المهتدين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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقت وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم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 والذين يكسون الذهب والفضة ولا ينقونها ولا ينقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمر عليها في نار جهنم فتقوى بها جباهم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا فذوقوا ما كنتم تكذبون إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهر في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه لأنفسكم وقاتلوا المشركين كاففا كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كاففا وأعلم أن الله مع المتقين إن من نسي زيادة في الكفر ضل به الذين كفروا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 ويستبدل القوم غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثانياً إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترواها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.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 لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في رأيهم يترددون ولو أراد الخروج لاعد له عدته ولكن كره الله بعثهم فثبّطهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنَة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد متغو الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 ولو أنهم رضوا ما أتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتنا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم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 قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب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 وأكثر أموال وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأَنَا إِلَيْكَ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ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 ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواه وأن الله علم الغيوب الذين يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا يهدهم والذين لا يجدون إلا يهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 سيبون فيرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيت بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين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 وتزهق أنفسهم هم كافرون، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أول الطول منهم استأذنك أول الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطمع على قلوبهم فهم لا يفقهون.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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومؤاهم جهنم ومؤاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 إن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.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 يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 Amin. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم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 فَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أسس, أم أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَانْهَارَ به فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْهُ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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا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 ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون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 من فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وام الذين في قلوبهم مرض فزادتهم, فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون وإذا ما أُزِلَت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا لا إله إلا هو لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم.